أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أيها الاخوه المؤمنون الصائمون القائمون عمر بيت الله احباب رسول الله سلام الله عليكم ورحمه تعالى وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ويقول أيضا في سورة الإسراء قل ادعو الله ودعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أسماء الله الحسنى سبيلك لتغيير حياتك هو عنوان الدرس الذي سيلقيه بهذا المسجد العامر مسجد التقوى الأستاذ الفاضل عمر بن ابراهيم بفللو في هذا اليوم الكريم من هذا الشهر الفضيل يوم الخميس التاسع من شهر رمضان 1431 واربعمائة يوافقه التاسع عشر من شهر اوت 2010 للميلاد فاليه الكلمة مشكورا موفقا ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وكل عمل تقربنا به إليك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما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 ايها الاخوه القائمون ايها الاخوه التائبون السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته يقول الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ولله لسماء الحسنى فادعوه بها اسماء الله الحسنى عديده وكثيره فهو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور المحي المميت المعز المذل الخافد القابد الباصد الرافع اللطيف الودود العليم الخبير العلي العظيم يقول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم لله تسعة وتسعون اسما من احصاها دخل الجلة احصاها بمعنى عدها وزيادة في اللغة العربية عد الشيء يعني حسبت واحد اثنين ثلاثة اربعة يحفظت نوبرك مصرح احصى الشيء احصاه يعني السنت يحفظ يفهمتي تي من حافظ الاسماء الحسنة وليكفي عشان يحفظ اسماء الله الحسنة ما يعلق ند الكادر البيروس وليكفي احصى والرسول كان دقيقا في هذه العبارة احصى الاسماء بمعنى حافظها وفاهمها وعمل بمقتضاها ستكون مظلوم تتيقن ان هناك منتقب ستكون تحتاج الى المال تتيقن يقينا جازما قاطعا ان هناك رزاق رزاق وهناك فتاح وهناك وهاب وهناك عظيم اذا ظلمت هناك عظيم واذا ظلمت فهناك علي عظيم يقين اسماء الله الحسنى مفاتيح ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها دنيت تشعر ابتلاءات الشور كذلك بالامان والامنيات إلا واسي يخس اتمنى زالزال رب يقن وراء يقن وراء عالم لا نعزم اتمنى رب سبحانه تعالى تيوفق هذه صلحة مرض انه قدير بحكي امتحان من امتحانات اتمنى هذه اخشع فيه الصلاة هذه عربي هذه غرت إلا واسي شيء وتنجمك وتنجمك والولف والسيرة كيفية ترد معت في الروكوذي او السجود او في التراويح او التهجود التند اللهم يا فتاح الله ما يفتح افتح عليك يا ربي افتح خفيفي فان الله يفتح عليك باذن الله فالله جل جلاله عليم فبسم الله العليم نحيا بالعلم ولا نرضى الجهل الله جل جلاله رحيم بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعه في كل ركعه ولا تصح الصلاه الا بفتحه الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فاذا كنت اعتقد فاتخذك الى ربك رحمن رحيم وانا لا ارحم وانا لا ارحم والرحمة ولك قاسح ولك ضغة والرحمه غايت موكمس المن وان اختلفت معهم في راي او في منهجك واتن فانني لست صادقا في انني اعبد الرحمن الرحيم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء من روعه هذا الطائر في عشه الرسول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الرحمه المهدات سيدنا محمد الرحمة للأمة وما ارسلناك الا رحمه للعالمين يرقب الطير الطير وشي بنادم وشي مسلم المسلم عزيز عند الله المسلم عزيز عزيز عند الله سبحانه وتعالى والحق ليك دي مسلم مهما كان اقل منك علما اقل منك جاه اقل منك صحه اقل منك جان سلطة والتحقر تولغى ربي لا لزوال الدنيا الدنيا كاملة مشيت لا تقضع بما فيها من خيرات والجبال وهضاب ووديان وبحار وغابات يعني ادي اسم الخيرات زوال الدنيا اهون عند الله من قتل مسلم من روع هذا الطائرة في عشة يرقب الجنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الدورة جاء يخلع فعلم ان بعض الصحابه اخذوا ابناء بنس رنزج الفس بنس طروس من روع هذا الطائر في عشه والحبيب كان فوق جبل د نشورع د نشورع فقال لاحبابه احد جبل يحبنا ونحبه سبحان الله رحمتني مسلم بالجماد بالجبال بالطيور فكيف بالمسلم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة نصال الله العافية وسي اتزوم ويدعي انه صائم وقلبه قاسح قاسح يلا هل مسامح يلا هل نتواضع بعضانا يلا هل مسلم. مسلما ويلو رايي وانا قلته وش عيغ الفتنة التتبع ورات الناس الغيبة النميمة شهدت الزور ما نسامحوش. بين الدين بين الزومين اه زوميد الرحمة الاسلام مثل معامله الدين ليس اشكال الدين ليس مظاهر نعم المظاهر في الدين معتبره مسحدينوه فقط حجج وعمرات والاستغفار والتسبيح وصدق الدين هو علاقة بك عندو الدين لعلاقتكم معاش رحم يا رحمة هذه حقيقه الدين ما تتلفش حقيقته فانك تعتقد ان ربك رحمن رحيم ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او شد قسوة بدغني مصفر ببعض يضغى اغني فنانا وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار يتفصغ دائما يحلون دي سماضا ثم سموضغا دي الخير امن دي حياتي. وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله اضغى الدقرق من خشية الله سبحان الله وان منها لما يهبط من خشية الله ارحمهم من في العرض ارحمهم من في السماء اذا اول اسم اتنبي هو الرحمن الرحيم امشي الناس سبحان الله الدنيتو ابتلاءات ومصائب وهموم اتفذ رب باش يشكولي قلها مكتو موصب تكتناست سبحان الله بادن الله ان تدعو الله بذلك الاسم فان الله يفرج عنك بادن الله ماريط عام عامين سنين تلقيس ماريط اساس شتالم العون وشي جرب من غير مكتبه تتجه شتي جهنم يا وشويسلاه يا مغيث يا مغيث يا شافي يا شافي يا مغيث باذن الله رب اشرح لي الله رب اشف شفا او نشقي الصوارك عليا شنط حقيقة السوقه عند حقيقه نداد غردات ديك المخلوقه تتقصرطه نسأل الله العافيه رب دي شافها كاع مسلمه وهو ابتلاء هو خطر رب التيريس هو خطر ربي ويصاب خط ربي يخسي ابتل اذا في اموالكم وانفسكم القانون ربي مؤمن سجم الابتلاء اشي بحص ربي اشي بتلاء اشي صفاء اشي طهر يلقيك يزكيك ثم ترتقي الفردوس ان شاء الله طول تمتطو ناسا الناس طول الشهور اللي يمكن تكمل دو جال لا الشيء صارتان الله يجوريا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما زمزم لما شرب له ينسدنا محمد يثبت حق وحي يوحى ليسني تعمل سويتي الحيش يقين فتاح شافي عظيم عليم قادر معز محيي ربي ليس اليقين بهذا الايمان تزول للحيش ده زمزم دوش تسس بنية الشفاء اللهم لا شافي إلا شفاءك شفاء, شفاء لا يغادر سقما رب شفاء رب قادر يا خلق السرطان خالق الشفاء تجي سباب ولو صغير تداوى تخرج المرحله ديال الاسباب رب الاسباب رب سبحانه جنت طرزني باش تمت ناس ناس هذا متقضى هذا في الحرب الله اعلم مكنه الله علم، هذا في أب في اقدس بقعه في الارض موذا عن جربت من سماح انت رجمد والغلل قيم لاتسس امن زل الله دعوا بهذه اليتين بسم الله الفتاح اه ربي افتح في اه ربي شفين. صدقوني بعد تسعة شهور تجاس انتليفون ايا وتاوتي تنوي التاول العيد تراح مئة بالمئة وعاشت سنوات وسنوات بعد ذلك تنوي تلو... اتداوان مستاحلتم سبحان الله مستحيل غرش قال ربي هو مستحيل ربي قادر ساحصن باسمائه ولله ربنا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها هذا المامر يخلق ربي سبحانه وتعالى نعمه تسمسين تفوز تسود شيء غير يروي العطشان حلو تخفيفن دون ديفن. يعني نعمه من الله سبحانه وتعالى ربي يخلقهم لي هدفين اثنين الهدف المزار هدف صغير ان تسود من بشط رواد الهدف الكبير التتيقن ان, أن الذي رزقك الماء يرزقك كل شيء وناش رزق ناما كل شيء لانه هو الرزق لرب سبحانه وتعالى لاشغل شارة رباش شارة طيزة وعشرين ٢٨٣ ٣٥ ٣٥ عام وجدوسي وتزوي... الرزقس ونقل السيس رب هو الرزقس لا نيأس ونزق والسحره والسحراء والكفراء يخي الرزق والله رجعت عدتنا بصحه عنا نمثل في الماء أن الله علي عظيم قادر املت بث الاصل امن التمد انتماث بث انا امن امن سبحان الله اصله هم نار تدفوت أشدوزو. اشدوزوا طلبات طلبات العيل النمر اشدوزوا مثل ما اشدوزوا من الهيدروجين ودرة من الاكسجين ربي البيض الهيدروجين الهيدروجين ماده مشتعله البنزين اللي صنع صدع ديجا يبي ترب الهيدروجين الوكسيجين <سؤال> دكتل <سؤال> مادة تسهل <سؤال> العمليات الاجتماعية. واضحوا كان الرجسانش عالتفوت صغار. متى تغم تغم ودصغار نتتم التفوت إذا ما تجيب سلوا أديت الوكسيجين كش. الوكسيجين له دروجيني السنة دتفوت. يدخل بمعاب جنما. آمن الله تطفئ النار تطفئ أصلها. سبحان الله حلون دي صماغن دتفوت. قادر رب على اماره هذي فصل جريسا هكذا يكون من على قيام الساعة والبحر المسجور البحر المسجور يعني البحر مش من عياده بالله اتشعي في كل مكان بيد نضروا من لما همان همان اظن البحار الامعار الوديان الاغذار اتفودي تفودي عياد بالله ادي دول اماني الاصلي ربي العظيم العاليم العالي قادر ايها المنتقم ايها الظالم على اليتامى ظالم الارامل ظالم ظالم اعراض الناس تتدل اعراض المدن بس نبلي يا ربي قادر سواء من يحلوني سماضنة انتش تفوت قادر سادة صندما تتبثت يا ربي هذا عظيم العالي المنتقم كيف في نفس الوقت ودود حنان منان رحمن رحيم في نفس الوقت ربي سبحانه وتعالى اعظم ايه في القرآن الكريم ايه الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة لا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ليت برده ست أسماء حسنة حي قيوم دي ما نعز من ليتو ونفكر ده في هذا الكلام حي قيوم حي ربي يدر ربي يدر أيها الظالم باتت غذر رب ليغدر غذر باتت ستين رب ليستي ايها أيها المظلوم وقتج لهم توجد لماذا يتليك توجد لماذا عرضتش توجد في أي شيء فوض امرك لله وارتاح اطمئن اقسمهني ربي الله حي قيوم قيوم علم قائم في الليل في النهار في كل وقت الحي القيوم لا ما ما من الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم سنه عند عند غدرني خفيف نوم سنه ربي سينتنيلاش سنه لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض شغاتصبر ربي برسمات في السماوات وما في الارض والد ليمان تلقى لحد عزيز إلا غش العزيز إلا غش القوي ويت كونه ضعيف إلا غش القوي ويت تقود في المستقبل إلا غش الكريم ويت خنم يغلب إلا غش الرحمن ويت تجل غش الرحيم ربي لا يترى في كتابه العزيز صور الإخلاص كحفظ حفظ انت بالظان ديز عليك قل هو الله أحد الله الصمد ما من الصمد دي من عزم الصمد الصمد في اللغة العربية اي ستوى... دواسي ترس متل في الشدائل ساعدتو زيرتو زيرتو زيرتو كتنتا ولكن الله هو صمد بلا صمد وسند ولا يحتاجوا لسند ربي سبحانه وتعالى هو ش صمد ساعدتو زيرتو ميتش تشينو السحي اشتوش تصحيب عضيه تني اشترافرني خاتيك اشتربو شدش اشتخاتيك ينسني لا صمد ربي هو الله الصمد يقرش قل قل يني هو الله قل هو الله واحد الله الصمد اعصد زوغي اليه في الشدائد بلا فيزار بلا معرفة بلا شيء غيري لاش غيري تزعي له كتاب امي عالم دكتور امي اعصد زوغي ربي وهيكذا سألك عبادي عني فاني قريب لا هم عاجل اللي هم الرحمن الرحيم يعني كنا نغنب في, في هذا الشهر بل نعزم القرآن بنية الرحمة وننسجل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا قرأ القرآن بل أنت سلق إلى الإمام بل أنت ودنيت هاربي عحماننا هاربي عحمان هاربي تجعل رحمته لوننا هاربي تجعل رحمته بعضانا في البيع في الشراء في القضاء في الخصومات في الخلفي سأتوتى الرحمة لون كل المشاكل تحلت أن نرحم بعضانا عن دائن سأقل بحضانا أن نحزل على بعضانا نرحم بعضانا أن نستمتعون انعش في حنان في رحمه في محبه في خير في خير الامه في خير عظيم ولكن بعض شياطين الانس والشيطان الملعون الاكبر يخسر رحمته تشمر زولاوي ويله هذا سيكون صومبي سنه قنسان ويله سما شغله النيل يرناء هو الراجل الراجل من تواضعه لاخيه تفضل خويا تفضل يجو روح برك يجور رحيم يسبلي لا اسم رب ربي الرحمن رحيم الدنيا الرحمن. من تواضع لله رفعه انا نحط روحي راسي غير اطلب السماح والله ما نروح له هذا الشيطان الملعون ربي فيني تواضعت كظمت غيظك عفيت عن اخيك ادخل الجنه بسلام ادف الرحمة رب العالمين سارعوا الى مغفره من ربكم سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنه عرضها السماوات وارض وعدت للمتقين منا يلنه الذين ينفقون في الصراء والضراء والكاظمين مين الغيض سحمق في مانت سبي في مانت سوا العردك في مانت أكذم مغيدي أكذم مغيدي رب يسلم دن غاب رب يسلم دن غاب القرآن يسلم دن غاب أكذم وغيدي مانس.. واش تسبيه واش تترغ سب الانترناد اري في الجرائب سبي ودنيك كاموس لمن رب يمن فوق والكاظمين مين الغيط. والعافين عن الناس وشار ماني اعرفه عنك اخاطر وانت نجم انا رجب يقن يحرر وليمكن وليمكن ان قبل يقن سيمسلمن بل يقن دبل الادم يحرر جهنما خالد فيها ديما ديما ديما ديما ديما, ديما. يالله هيك سيجل غيمورو القيلة يقن تبقيم دام تمشي دان تقوى سيزوجل طاقزة انا رجب الحالس ان دا فوت الدونيت اي ظالم ماله واش نقبل جهنم يا ربي هداك يا ربي شمر غفص يا ربي عفوا غفص مشكيل ولي فيهم راه شافوا ريجين كي حد اقتصر كي يخصر الامتو ولا حد خاطي وانما الشيطان ملعون يخدم خادمس الكاظمين الغير والعافين عن الناس يعفو عنهم سلم من خطاهاك. رب ربي شمر واعفو عن من ظلاماك رب شيرني واعفو عمن ظلمك سلم قطعك واعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك اذن الرحمن الرحيم سوره الاخلاص تعديل ثوره القران قله الله ثوره القران اخاخر دسكريسمي عزيز انت صمد عند ربي سبحانه وتعالى انظر الى اسم اخر بعد الرحمن الرحيم اسم الجبار الجبار يغلب السجل التولي بس الجبار بمعنى المنتقم القوي خطى العكس تماما الى القاهر الى المنتقم الى القوي العظيم شحال جبار بالعكس الجبار سبح الله دغنيس من اسماء الله الحسنى كله رقه وحب وحنان وعطف الجبار الجبار بمعنى يجبر الجرح نقارش على شي واحد ديال الرز غاد يتوا جبر غاد يتوا جبر قد عن المسح على الجبيرة حكم المسح على الجبيرة الجبيرة دبتا صادير رزق قلنا جن حدث جنك تلاع بوند نهي جرح هاش جنك تلاع بوند قلنا اطرف الكتان شهدو لتجمال يسمى الوضو مسح نسحدة مسح فقط لنجس قنس المسح على الجبيرة الجبيرة اي انت لاع بوند انين اغدى بلوز الناين. الكتان تنيته جنجار يخص صادير روز بشكت توطف بشكتنا البلاتر بشكت توشطر الشبار هو اسمه اسمه للحسنة سغادر رزولتش بكارد بلوداب حدش الكي يجنويوان دقت دقتك دقت اللهم تعافينا نزيت ايه سي حسنة حوما تنزوش لا تنضج لا اله الا الله لا شين بيكورت نسيت ايه وديك تدقت واش نقول لك سبحان الله بتدقت شما في الاسلام دقت قاع ما تغشق عيني يا اخي العزيز تغلطت في كذا وكذا وكذا توب يا ربي بصح توني تقلموا صلاح لشي غلبي حتى في العالم الاسلامي شرق لاحظة شرص الدقات رمضان الدقات خيرات ربي ودقت سبحان الله كمسلم يا ايوة يا عزيز غفتاك ارجبت يوسف عليه السلام نبي ضرموا ضيت ماس واشدوا على النفسي وظلموا دولة الطربة أشدوا مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي الظلم الأخاري بيعر سبابات سويس خاليف سميس عميج يوسف عليه السلام يتوبي ضبزة أنا نعشنا عمضة في ضبزة باي سخمل البابس سخمل عاطفة طرح الحمد تتحانان يتوبي تيتوكلي تيرس بعد الحمس يتوتهم العرضة سويت إحاني همو رب يمكن في الأرض نحن يسوطان تيرس رب ينازل تريد جناء هو المعيز هو المدل هو الرازق هو الخافض هو الباسط اي تمسوا البلس ادلو واحد يرسل قدامو في صحاتي ناس نشد الرزاق نشد الفتاح نشد الوهاب نشد العظيم نشد المنتقم نشد الرحمن نشد الرحيم, الرحيم نشي لربي سبحانه وتعالى يشمرت وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوع منها حيث يشاء نصيبه برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين وسيد تمس مقطعين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 هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد احسن. ربي اعربع. وقد احسن بي. وقد احسن فهمتك وقد احسن بي. وقد احسن بي. اذا خرجني من السجن. وقد من البئر ايه تمسل لان ديني. ولي غيسر نفكر بالماضي. خطبت من البير. سيرس بي معنى الشتويم. تكليمي تيرس. بفن الكلام. بدت أضيعي ذواتي المسلم وتقع لا إله إلا الله يا سريبا يبرد قلبه آه وقد أحسن أبي يخرجني من السجن الحبس في زواج دارمس مسحتي رصنة اثنين كلينت التيار الماضي فن التفويت فن غلق الملفات فن النسيان التيار الماضي وإيش حال اليوم تلك أمة تدخل لها ما كسبت ولاكم ما كسبتم لا تسألون عما كان فعلوا إذا الجبار أيها المظلوم تكذب لم تجبيا شكت مورت تزور قلنا يا عقد تود لما تعرضتش تود لما حقيقي قولتش الرز جيناش قلنا شراء قلنا ما وروح يا جبار آآ ربي يا جبار فإن الله يجبر قلبك بإذن الله عشي حمر معنويتش عشي بشرب في الدنيا قبل الآخرة بسم الجبار يا جبار اجبر قلبي أم موسى عليه السلام من مس الموسى. تودد تجل وقت مع فرعون الملعون الذي يقتل الأطفال وبرزب زاني عرس. شر حمد، شر حمد يدب يدبيعه. من مس سرقى موسى عليه السلام طفل صغير أذى مس فوس الفرعون تغرس. رب سبحانه وتعالى الذي بيده القلوب القلب سمي قلبا أهم أوري تسمى قلب. لأنه يتقلب أولي تقلب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء. سوى الله ما ثبت قلوبا على دينك آه ربي ثبت لونا. شن يقول فرعون إلا يتقضوا رأس يرقب سيدنا موسى ينغرب والقيت عليك محبة مني سيدنا موسى عزيزة ونغلت رقبنا حتى فرعون المتكبر الضاغر السفاح الدباح يرقب سيدنا موسى يخسيت لا إله إلا الله لأن القلوب بيد الرحمن بيد الجبار وبيد المنتقد فوسس سبحانه وتعالى لنسمى مما سيدنا موسى الى يا الرسول سال قصل عل اللي فاذا يا وحاس يبقى حاس باش انا رضعيه فاذا خفت عليه فالقي في اليوم. شي غيري بث تبدز من كليت لوان. هلأ من كليت الوالد باش على يتصور تصور على ملك القرم لما ندخل لقرم بث من كليت الوالد هتا ويلو لان الله قوي لان الله عالي لأن الله عزيز لأن الله معز يعني ربي الناس جمواني يصور الوادي وتفرعه، بعدي وبعده بشرت ولا تخافي ولا تحزاني أيها المسلم إلى غش الجبار والتجلهم والتجلهم سوالي زواب والتجلهم لا تخاف من المستقبل ولا تحزن على الماضي الا إن أولياء الله لا خوف عليهم بالمستقبل ولا هم يحزنون على الماضي الحزن على الماضي والخوف من المستقبل بقى انت لتولى من غلق الاربي العزيز الرزاق الفتاح الوهاب انت لتنفهم صحة وانت ولولى لا نخاف ولا نحزن وانت تقول غيربي غيربي الفتاح العلام الرزاق ما نحقش روحي من اجل الدنيا اتسنزر اخرتك المجال دنيتي حاطر الرب عزيز ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليكي عم نرتد يا ام موسى وجعلوه من المرسلين لاحظة ها الناس ربي كنت تيرس كنت نهر من وين من بعدها نرتد من, من المرسلين فالله وايها الاخو العزيز ربي بتت ساشرة يبياش بس يستحتج يبياش جنوارا يبياش بس يستسويتليج يبياش عرضتش فإن الله لا يأخذ إلا ليعطي ربي ولي شيء وشي تبي غير بشاشيوش ألم يكون يوسف عليه السلام يوت في الحبس واني في الحقيقه اخذ يبيت ربيس الوالدين في الدار تس زال بهذه البيئه يوت في الحبس هو كله اخذ اخذ الصح جيت ربيت تس سنين اما في الحبس بضع سنين او بضع في اللغه العربيه شفت السنين تس سنين يعني ممكن تسع سنوات وكان سيدنا وش عايش السلامي قيم غير سمعت لثمانين نص شهرين الحبس في فوق هذه فرنسا عادي عادي جيت ربي دني وهو اخذ ليعطي له دله ليعزه غربه ليمكن له فخر ليغنيه هامي سير المالي كتير شت سنه في الحبس يكون ربي اجو ربي تربي السبب كتير شت مش كتير فخرس الحبس كما هي القصه معروفه حتى مكن الله في الارض ان الله لا يخذ حتى يعطي ايها المريض ولو مرض مزمن لا تياس الشيطان من علوده السجين يشتين عم تبضل عام عامين ثلاثه طاريخ الفراش متى ايش ماشي من من الشيطان ربي لا يكتساش مش كالشوشي يكتساش طروع وشوشي ربي طروع كالدعود ربي يدعو ربي فتاح وهادو الزاق وشوشي ربي شوشي كاش رايف، ربي هكذا يبتلينا يأخذ منا ليعطينا ثم نذهب الى اسم آخر هو اسم الله الرقيب الرقيب ورد اسم الله الرقيب في القرآن ثلاث مرات يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلوا به والرحال إن الله كان عليكم رقيبا رقيب سبحان الله رقابة الله رقابة لطيفة وكان يقنديه الخبر بلي المعلم سيجسيك لا كاميراتي غدلها ناكت مطوطة داونا خبرة بليرجيس جسفت لكاميرا اتغاد لها بسح ربي جاء لي كاميرا مصحة لطيفة بدون ازعاج كذلك الرحمن رب العالمين بتتجد الخير نصر الترقب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه رقابة لطيفة شرا ضبص دامبك لو سخ ضبص انت مش هداع تتسغل تشمر ربي كابتت يا سبحانه وتعالى يسجل اشتاك خير يقلو سرخ سرخ على القدرون تتفاصفوه السيميت خير رقابة لطيفة ربي اللي تسجل اشتاك كل النيت شاش اشتاك شاش اشتاك الخير اصلاح بين متخاصمين زيارة رحب كلمة طيبة تجريك الخير ما ما كان هذا الخير توتي النيتك رقابة لطيفة ربي سبحانه تعالى كافتتين سجل اشتاك بإذن الله سبحان الله خير عظيم سغل ان الله رقيب وهو معكم أقوموا أينما كنتم صدقوني رمضان ضل المسلم اسم الله الرقيب اسم الله الرقيب. أتزال العرض الميدة. العرض الميدة. الرقيب. رقيب أزوس صورة العرض مدة العرض رقيب ندرة الحرام رقيب شو يدور خت النوم الحرام رقيب والعكس كذلك أزوس صندوق قعاد إيوان بعد أزول رقيب ربي سبحانه لا يرقب بتميد جان كرمش الخيرج الشي ناش للفغلتش الشي ناش إح... فإن الله عرقيب يوم القيام وشدي عولد الحيتي اخي العزيز عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يتغي الضورة في في المدينة التعسة امير المؤمنين امير المؤمنين اللي قلت تواضع اصدرح نسي الضورة ضد التعسة لعل هناك محتاج ارملة كنتم زورت لعسة ربطني عفض لنتعافة عارض في سبيل الله اللي يريح دينا دي كم غرصنا دي كم عطار واس وص... عطار واس وص... دي تسلي اللي يركن ديني في سبيل الله ربي اللي يركن كل لحظة كل حركة كل إشارة في سبيل الله بيدن الله يزويسك الغلام يرعى الناس يا غلام دي قنش مش زنزيدك انو علوش الناس خطينو انها اللي سيدي لم علمك الناس اتصغفش قالوشو صاد اسم معلمت شي ناس الشيت وشك اكله الذئب اناش الله اكبر اكله الذئب فاين رب الذئب باين لا رب الذئب عمر الخطاب يحتس طبعا عمر الخطاب يجاز الامتحان فقط اذا ركبت ايمان الامه من يلي لا ايش اي والله إيه والله اين رب الذئب باين لا رب سبحانه وتعالى الذئب غلام صغير يفهم تدراقيب الرقيب 90 ثواني نسوى نسوى حصائد الالسن صدقوني بقدر، رباني نجى مش ركرة من اللسان اعراض تنتهك شهاده زوم ضم صغيبة نميمة بوهتان كذب ونحن صائمون، نزلت زومة تيميرة للحجات العمراء خيرات ربي وصفى هذا المجال ذا نتورى رباني نجا نجعه الخطر حصيد الانسون شيفة نتنا انه رمه من اعراض الناس لان حقوق الله سبحانه وتعالى الحقوق جلانه ربي مبنية على المسامح ربي حنان لطيف ان الله يحب التوابين والله يريد ان يتوب عليكم مسامح ربي مسامح توب استغفر الجمعة للجمعة رمضان الى رمضان تكفر ما بينهما اذا اشنبت الكبائر اما الصح الحقوق انجر بعضانا كفمترا أنت وليه دي وحدي خطر مصير خطير شدا أدرته لحده ينفع قل إن كان آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وإسواجكم وعشيرتكم وأنبوال اخترفتموها وتجارة تخشون سادا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهد القوم الفاسقين يوم القيامة والله اغنين في حد اتبرى الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يا رب انتني مناني انتني السهواني اناني فلا بس ويتاكر يبجو ناضي الله اني توكر ده شكو نقاللك يتجو تطلو بالني يبي اسر يدي ينسيبس يقال قبل الله باتتخزد الريالي الله يفتح يا رزاق يشيس ربي طروة درية طيبة العلماء الله صحن اللي بدأك يا اخي العزيز هذا من ضعف الايمان ربي غني روح لا شي ربي يبارك ربا لي بارك بدل حرام, حرام والله كم من انسان كم من انسان ربي يفتح غص ليعذبه بما فتح مال ربي تعذب تسويتيس يتعذب تسويتيس المال قد يشتري السرير المال حرام قد يشتري السرير ولكن لا يشتري النوم المال الحرام قد يشتري مال الدوامات ولكن لا يشتري الشهية عمري المال الحرام قد يشتري كل متع الدنيا ولكن لا يشتري والله السعة سعت صعد تهنيب صعد تكون راحيم مفتاح الخير مفتاح الخير ما نتزود مفتاح الخير مغلق الشر هو مفتح الفتنة الشر مغلاق للخير والعياذ بالله يمثل مثل مام. كالغيث كالغاية اينما وقته نفع انت شنو يتميت وقته تنفع يرمى بالحجر فيرمي بأطيب الثمر انت ازايز لو ترشس لو حس بابوش لو حس ليبوت لو حس تغلت هاش تلوح عندي يغرس غرس يملاون بس حلواش الله غارب ما ديكون يغسر دي كل غرس بس للاسف اتبرأ الذين اتبعوا هذه آية خطيره جدا اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراء العذاب وتقطعت بهم الاسباب لمعلمك تعشرتك لمعلمك لحزبك لجماعتك والله ما ينفعك يوم لا ينفع دول ربي وش دولك وش دولك العالم وش دولك الحكيم ودولك الفيلسوف يوم, يوم يوم القيامة لا ينفع ما فيه ما عنده ما يوم لا يرفع مال ولا بنون الا منط الله بقلب سليم اللهم طاهر قلوبنا ربنا يشتم عرضنا انت اختلاف يا جماعه الخير الاختلاف جاء العلماء رحمه الاختلافات الافريقيه طبيعيه جدا من وقت الصحابه رضي الله عنهم ولا يزالون رب خلقنا الغال أما اختلاف القلوب ممنوع اختلاف المواقف ممنوع، اختلاف الاراء مشروع، اختلاف الاراء مشروع، فرار الامه ان يقلبوا كل ورد، يقل اسمها وريث، يقل دسوق، يقل دورة، كذا، يقل الغول اسمها وريث، بس اختلاف القلوب حرام، اختلاف المواقف المصالح العم المصالح العامة للأمة حرام، حرام حرام، رفيق اسم الله الرفيق. وَأَسِرُّ قولكم وَأَوْ يَجْهَرُ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاةِ فقط نكتة بنسبة للجبارة تكمل إلى الجابر إلى الجبار فكر غير الجابر هو الذي يجبر يجبر البكاء مرة أو مرتين بنادم أسس ويد رب الله الحموى الدين شاء توضسي شي لا تجري لهم كشمر لهم أعظم عبادة يا جامعة الخير أعظم عبادة سرور تدخله في قلبي مؤمن اعظم عبادة سرور احتفر حدي مسلم اغرش لهم اكتب مشكلة اقلو إكت مروعس اقلو مروع اكتب إكت حضيات تخطيج رؤية تخطيج حمولي لله وفلا الله واش عليتك واش عليتك واعظم ذنب واعظم هم واعظم اسم هم غضبان غيظون تدخله في قلبي مؤمن الشاس العرضس الشاسة يتليس اتهمت وبال بالمقابل واش عليتك فرشت عنه هم من يرحمهم من في الارض يرحمهم من في السماء ما شاء الله كنت بودة تكمل الفتاح والقحار اسم الفتاح واسم القحار معلش تختمه بالغفار والغافور غنى الغافر في دقيقة ودقيقتين غنى, غنى الغافور غنى, غنى الغافر غنى الغفار الغافر عندما يقف ردما واحدا اتغش جندم يا غافر غافر الدم وقابل التوم الغفور ملغش جنوب كثيرة غفور غفور الغفار غش كبير تزعلك إلا غش الغفار والتجلام غش دم واحد هناك غافر غش جنوب كثيرة هناك غفور هناك دم كبير وكبائر هناك غفار غافر يقابله غافر ضروب يقابله غفور ظلام يقابله غفار مسحقت نكتبها دابا دا الغفور مع الغافر مع الغفار اش يمسح ذنبك حتى يوم القيامه غير كنشني تغلى في الان اشدو وخاطك ثبت من بعد لك تريت لا كسمع يخزيك الله ما ذلك الذنب مصح عفو العفو هو الذي يعفو يعني يمسح عفت الريح المشي ساعة ساعة قلت هذا دي جوري جدي ايش دي من الليل؟ هذا دي جلات راس هذا دي سواد وصلوك سلوك العفو هو ان يعفو الله عنك الدمب تماما كأنك لم تفعله أبدا فيا جماعة الخير هناك لله اسماع حسنة اندعو ربي بهذه الاسماع بتغشي قلهم يا مغيث تخزاش يحفظ ربي يا حافظ تخزاش يهدر ربي تروتش يا هادي رباش يرحم يا رحمن يا رحيم غيرش لهم يقلش تخلقاش يا منتقم يا قوي يا عظيم يا معز يا مدل يا لطيف يا ودود يا رحيم يا رحمن ادعو ربي ولا تجزع والقردعوه ادعوه ادعوه ربي يقصد عدل يعني يتذلل بين يديه نبكي بين يديه نبكي وتسين ربي من المغرب بإذن الله سبحانه وتعالى سيفتح الله عليك سيرفعك سيعزك سيرحمك في الدنيا وفي الآخرة نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر ذنوبنا وان يرحمنا وان يتقبل منا وان يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر انه قادر على ذلك وعزيز اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا ربنا في ذنوبنا اللهم ارحمنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اهدنا اللهم اهدبنا اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم طهر قلوبنا اللهم يا ربي وحد صفوفنا اللهم وحد صفوفنا اللهم وحد اللهم اجعلنا من المعتقين في هذا الشهر العظيم وصلى الله مبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم الفاضل على هذا الدرس القيم والحق يقال أن كل من, من أسماء الله الحسنى يحتاج إلى, حصص إلى حصة بل إلى حصة نرجو أن يكرمنا الأستاذ بحلقات منها في هذا الموضوع إن شاء الله إذن نذكركم ببرنامج الغد إذن غدا وبعد غد إن شاء الله نلتقي بالأستاذ الفاضل مكني شعبان بن مسعود في درس في العقيدة تحت عنوان قل آمنت بالله ثم استقم وقبل الختام كما ذكر الأستاذ الكريم من صفات الله ومن أسماء الله الحسنى العديدة صفة المغني والرزاق والوهاب ومؤخرا اقتنى, اقتنى, اقتنى ادارة مسجد التقوى مولدا كهربائيا للمسجد خاص بالمسجد الجروب وبكل صراحة هي تنتظر من المحسنين ومنكم جميعا المساهمة في دفع تكاليف هذه هذا الجهاز الضروري وهذه الآلة الضرورية جدا للمسجد خصوصا في الفترات التي ينقطع فيها التيار الكهربائي فلا تبخلوا بمساهماتكم ومساعداتكم في هذا الشهر واغتنموا هذا الشهر الكريم حيث يتضاعف الأجر والثواب باتيق نحط ربادي قبل أن عما بهذا نستوي كل عمر الشيخ صلاح مكتب الجمعيه اسمها سيني مسجد تقوى الجروب وما عند القيم في المسجد وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته